وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُحْيِيَنَا فَأَنشُرْ لَنَا مِنْهَا بَرَدِيًّا إِنْ мысль Bo وَيَقُمْ <تصفيق> فَأَنْقُرْ Wow! وَإِن تَأْنَفُوا فَإِنْ تُمِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَفَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ تُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ Um